بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم أهل السنة بموديه أن يقدموا لكم هذه التلاوة من سورة إبراهيم بصوت الأخ أبي عبد الله إبراهيم بن محمد القسمي, القسمي الله أكبر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 مُهْتِيٌّ مُقْنِعٌ رُؤُسَهُمْ لا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَذْرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونون وأقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم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 إن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار و تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَاهُ وُجُوهُهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ